بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا يهودا او نصارى تهتدوا قل بل الملة ابراهيم حنيف وما كان من المشركين قولوا امننا بالله وما والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيونا من ودهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۚ يَتَّخِذُهُمْ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ يسر مؤسسة الفرقان أن تقدم كلمة صوتية لأمير المؤمنين أبي عمر البغدادي حفظه الله بعنوان رسالة إلى حكام البيت الأبي دار الاكرام يسعد في دار الاكرام من ابي عمار البغدادي امير دوله العراق الاسلاميه الى حكام البيت الابيض الجدد وسائر احلافهم من رؤساء الدول النصرانيه سلام على من اتبع الداء هو الاسلام هو الاسلام الرحمن بالبرهان واحذروا أن تسمروا في غيكم وضلالكم فيصيبكم ما أصاب الأمم قبلكم ولا يغرنكم ما أنتم عليه اليوم من القوة وما نحن عليه من الضعف فإن هذا لا شك عندنا أنه زائل وإنا سنملك مواضع أقدامكم فاننا نعلم انه يسعدكم كرا يؤلمنا منبر المسلم وهو يعمل قادما عند السيد الابيض في بلادكم وبلادنا ولكني احسب ان الله اذن بزوال ما في ايديكم واعلن الحرب عليكم فانكم اهل ممالك قامت دولها على القمار والربا والحقيقه الاخرى التي يتحرج الساسد ان يعترف بها ان عربهم الظالمه على ديار الاسلام وبخسائلها الفادحه المتلاحقه وعمليه الاستنزاف المستمره لقوتكم واقتصادكم كانت هي السبب الرئيسي في انهيار المارد الاقتصادي لكن تنزيل ان رجال الاسلام وفرسان الجهاد عندهم من علو الهمه وقوه العزيمه وبعد الامل ما يطمعون ان يستغلوا يوما بسقف البيت الابيض والاليزي والكريملين خير كلام من الحق خير كلام الانسان للانسان وان اليوم وبالنيابه عن اخواني في العراق وافغانستان والصمار والشيشان اعرضوا عليكم ما هو خير لكم ولنا ان تعودوا الى سابق عهدكم من الحياه وتسحبوا قواتكم وتعودوا الى دياركم ليس يضار عند الله يسعد في دار الكرام يسعد في دار الكرام عند الله عند الله فقولوا لي بربكم من الارهابي اهو المسكين الجالس في داره اميل الذي جاء من وراء البحار من مسافات بعيده ليقتحم بابه ويفجر داره ويبطل ولده ويحتل ارضه ويغتصب عرضه ويسرق ماله فاين عقولكم يا قوم ليس يضام عند الله يسعد في دار الكرام عند الله عند الله وفي النهايه اتمنى ان يقوم من جعلتموه موضع سركم رجال مخابراتكم بايصال هذه الرساله اليكم او ان ينشرها كامله على اسماءكم قضايات تدعي الحياد والاستقلال وخاصه المنتسبه الى العروبه والاسلام فلا اظن انهم يروننا اكثر اجراما واشد ضلالا من اليهود الذين افسحوا لهم كل مجال بدعوه الراي والراي الاخر بسم الله الرحمن الرحيم من ابي عمر البغدادي امير دوله العراق الاسلاميه الى حكام البيت الابيض الجدد وسائدي احلافهم من رؤساء الدول النصرانيه سلام على من اتبع الهدى فاني احمد الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن واشهد ان محمد رسول الله وأن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة خلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين أما بعد فإني أدعوكم إلى الله وحده لا شريك له فأسلموا تسلموا في الدنيا والآخرة ولسنا بدعوتنا ننهاكم عن الدين الحق لكننا نأمركم به ونعينكم عليه فدين الأنبياء والمرسلين دين واحد قال الله الأحد الصمد وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون فانكم ورثتم ديانه محرفه ما فيها من الباطل اضعاف اضعاف ما فيها من الحق افسدها قسطنطين واعوانه واتباعه الظلمه طمعا في وجاهه كاذبه بدنيا زائله قال الله تعالى يا اهل الكتاب لا تغلووا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروحا منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد وما ارسل رسولنا صلى الله عليه وسلم الا لاحياء ما درس من معالم الايمان وهدايه اهل الشرك من عباده الاوثان والصلبان يا امر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائث ويضع عنكم اسركم والاغلال التي كانت عليكم فهو للناس رحمه ونعمه ويا لها من نعمه قال الله تعالى فما ارسلناك الا رحمه للعالمين وانما حرصنا على دعوتكم لانكم اقرب الامم الينا قال نبي والصادق الامين انا اولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والاخره والانبياء اخوه لعلات امهاتهم شتى ودينهم واحد بل ان من سعاده امه الاسلام ان اولها محمد صلى الله عليه وسلم واخرها عيسى ابن مريم قال رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لا تقوم الساعه حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويفيض المال حتى لا يقبله احد وأنتم تعلمون هذا وتنتظرونه وتجدونه في كتابكم إذ يقول روح الله إني لست أدعكم أيتاما لأني سآتيكم عن قريب إلا أنكم وأحلافكم من اليهود الذين طعنوا في عرض الطاهرة البتول مريم العذراء واتهموها بيوسف النجار وادعوا قتل المسيح تنتظرون الدجال ونحن ننتظر من يقتل الدجال ونحن ننتظر من يقتل الدجال تنتظرون مسيح الضلاله ونحن ننتظر مسيح الهدى الذي رفعه الله اليه ولم يقتل ولم يصلب قال الله تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا حين اذا ستؤمنون به لانه يلغي حكم الجزيه ولا يقبل الا الاسلام او السيف واحذروا ان تسمروا في غييكم وضلالكم فيصيبكم ما اصاب الامم قبلكم ولا يغرنكم ما انتم عليه اليوم من القوه وما نحن عليه من الضعف فان هذا لا شك عندنا انه زائل وانا سنملك مواضع اقدامكم الا تعلمون ان المسيح قال لكم ان ملكوت الله سيؤخذ منكم ويدفع الى امه اخرى وهذا عندنا في كتاب ربنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون فغايه ما تتمنون من قوه ان تكون كعاد تنحت بيوتها في الجبال فارسل الله عليهم ريحا صرصرا سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام فتركتهم كاعجاز نخل خاويه وقد مسكم شيئا من هذه الريح وخبرتم بعض اثارها وما اعصار وكاتلين وجوستاو وغيرهما منكم ببعيد فان حضارتكم حضاره كرتونيه لو انقطعت فيها الكهرباء او تعطل الحاسب الالي لرجعتهم الى ما قبل عهد الحديد والصفيح فاين هي بيوتكم الخشبيه والزجاجيه من البيوت المنحوته في الجبال فما اغنت عنهم شيئا ثم اياكم ان تغتروا بكثره ما ملكتم من الاموال وقله ما في ايدينا فاننا نعلم انه يسعدكم كما يؤلمنا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 فحقت عليكم لعنه الله جميعا فانه سبحانه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه كما صح عن نبينا فما ظنكم بقوم لعنهم الله وما تظنون انه فاعل بهم وقد علمتم كذلك شيئا من هذه الحرب وكيف خسرتم في ايام قليله في ازمه الرهون فقط اكثر من خمسين تريليون دولار فاين ذهبت هذه الاموال وصدق الله القائل يمحق الله الربا ويربي صدقات والحقيقة الاخرى التي يتحرج الساسة ان يعترفوا بها ان حربهم الظالمة على ديار الاسلام وبخسائرها الفادحة المتلاحقة وعملية الاستنزاف المستمرة لقوتكم واقتصادكم ومعارضة كانت هي السبب الرئيسي في انهيار المارد الاقتصادي وكانت البدايه من احداث ال11 من سبتمبر المباركه والقاسمه من اسود التوحيد في بلاد الرافدين فصرنا والحمد لله نرى الان السيد الامريكي يذهب الى صناديق القمامه لياكل منها او يكسب قوت يومه من التجاره فيها وهي المهن التي كانت حكرا على المستضعفين من المسلمين وغيرهم كما لا يبركم كثرة عددكم وتطور عتادكم فقراؤ التاريخ جيدا وما اظنكم نسيتم معارك الماضي والحاضر وكيف ان بضع مئات منا يقهرون عشرات الالاف منكم وما معارك الفلوجتين منكم ببعيد وتدبروا كيف استطاعت الايادي المتواضعه في بلاد الرافدين ان تقيم للاسلام دوله دوله انتزعوها من بين انيابكم وتحت مخالبكم فان رجال الاسلام وفرسان الجهاد عندهم من علو الهمه وقوه العزيمه وبعد الامل ما يطمعون ان يضلوا يوما بسقف البيت الابيض والاليزه ولكريم لين في هذه الامه الصالحون الذين لا ترد لهم دعوه ويغضب الله الجبار لغضبهم ويرضى لرضاهم ثم اننا امه بدات تستعيد عزها واستقامت من كبوتها ونفضت غبار الذل عنها وبدا مارد الجهاد يزهر في كل مكان فمهما اوتيتم من مكر وكيد فلن يجدي نفعا لاننا عدنا الى ربنا واصلحنا ما فسد من احوالنا وتوكلنا على الله القائل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين والقائل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا وصدق رسولنا وهو الصادق دوما حيث بشرنا إن الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها فان ابيتم الاسلام وان تعبدوا الله وحده لا شريك له فانا نذكركم بما كان عليه امركم وخاصه امريكا فان الحياد كان مبداوها الى الحرب العالميه الثانيه وفي ظله نعمت بالامن والامان والتقدم في كل المجالات وكم ان بدت هذه الامه تفقد حيادها وتتدخل في شؤون غيرها بدات تفقد كل شيء ولما لاجل عصابه من تجار السلاح والنفط ساقوا امه باكملها كالعبيد الى حروب طاحنه وقودا لاطماعهم الجشعه التي لا حدود لها واني اليوم وبالنيابه عن اخواني في العراق وافغانستان والصمار والشيشان اعرض عليكم ما هو خير لكم ولنا ان تعودوا الى سابق عهدكم من الحياد وتسحبوا قواتكم وتعودوا الى دياركم ولا تتدخلوا في شؤون بلادنا بطريقه مباشره او غير مباشره ولكم علينا ان لا نمنع التجاره معكم سواء اكامت في النفط او غيره ولكن بالعدل والقصاص لا بالبخس والخسران واياكم ودعم العملاء فان امه الاسلام كرهتهم وكرهتكم ودروا الامه يحكمها علماؤها فهو انفع لهم ولكم فان ابيتم الحياد ورحيل فلا اقل من تقليل الظلم باطلاق سراح اسر المسلمين من عوام ملتنا في العراق وافغانستان وكوبا فقد عمدتم الى الشيخ الضعيف والصبي الصغير والفلاح العسيف وذل عيال الكادح وحشرتم بهم في سجونكم الظالمه بدعوى الارهاب فقولوا لي بربكم من الارهابي اهو المسكين الجالس في داره ام من الذي جاء من وراء البحار من مسافات بعيده ليقتحم بابه ويفجر داره ويقتل ولده ويحتل ارضه ويغتصب عرضه ويسرق مالك فاين عقولكم يا قوم واين انتم من تعاليم دينكم من الرافه والرحمه التي وضعها الله في قلوب اهل العلم منكم واين انتم من قول المسيح عليه السلام من لطمك على خدك الايمن فادر له خدك الايسر ومن اخذ رداءك اعطه قميصك الى متى سيضل اهل الرأي والعقل فيكم صامتين مكبوتين فكلما اوغلتم في ظلم المستضعفين الاسرى والاستزاده منهم انما في الحقيقه تستزيدون من غرب الرب وتشعلون نار الحقد في قلوبنا عليكم فوق ما بها من جرائر طغيانكم فقد خالفتم دينكم وظلمتم غيركم فحق عليكم بذلك سوء عاقبتكم وسبحان من فضل امه الاسلام عليكم في كل شيء حتى مدح الله أهل الإيمان منا بإحسانهم للأسير فقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا والقصد من هذه الرسالة هو دعوتكم بالحسنة إلى التي هي أحسن وليس القصد منها تهديدكم ولا إسماعكم ما ينبغي أن يسمعه أي ظالم عملا بقول ربنا ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وقوله اذهب الى فرعون انه طغى فقل له قولا لينا لعلّه يتذكر او يخشى ونختم كلامنا معكم بما بدأناه من دعوتكم الى التوحيد والاسلام فبهذا ارسل نبي الرحمه والملحمه محمد صلى الله عليه وسلم الى عظيم ملتكم في زمانه هرق فأجل صاحبكم رسالته وأحسن إلى رسوله وتدبر كلامه ولم يعجل في أمره إلا أنه ظن بملكه بعدما علم صدق دعوته فلا تكونوا أقل منه عقلا إن لم تكونوا أحسن منه إجابة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشتك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وفي النهاية أتمنى أن يقوم من جعلتموه موضع سركم رجال مخابراتكم بإيصال هذه الرسالة إليكم أو أن ينشرها كاملة على أسماعكم فضائيات تدعي الحياد والاستقلال وخاصة المنتسبة إلى العروبة والإسلام فلا أظن أنهم يروننا أكثر إجراما وأشد ضلالا من اليهود الذين أفسحوا لهم كل مجال في دعوى الرأي والرأي الآخر وحسبنا الله ونعم الوكيل والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون